والذين نزل من السماء ما بقدر فأشبنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون.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 ان الن الانسان لكفور مبين ام يتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين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 وجعن الملائكه الذين هم عند الرحمن انافا اه يشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 وَإِنَّ عَلَىٰ آفَارِهِم مُّقْتَدُونَ